عزاه كلمات مشهور الشهراني عزاه يا قلبنا على الواجد صبار من سلتك جت من قراب قريبي أرك عليها في الصدر غاب وجهار غدت من سلتك لا سر في <تصفيق> قيصوي بي انا اشهد ان الدم في عز تذار ودي بعود في ذراي عيبي ماني بجهل وردة السيف في ودار ولاني بغير عم فليط قلبي يرد الدنيا منا واجيف لا حرار اللي تشوم النفس عن كل عيب الصبر طيبه من نسى الطيب ما بار يكسب جميل ومكسبه ما يريبي من ينسى جهته من جمال صركتا على حد الدنيا عدو يشيب خدت حجان يكذب الدم لفار والله حال خاف نغاوى بكبي يمضح سري بالسالفه عقب ما صار وتصفى القلوبك كل شيان يا طيبي إلا لمنا صد ثم زام ثم دار جبلتي ما هي بترضى الغصيبي كل يقدي نظره كيف ما سار حسب الهوى والطيب مجناي طيبي انا ادري ان الدهر والوقت يدور وبقع ما علي انا لازم تصيبي اشد في الوقت صقيت لقدار يبشر بالنجل حاضر ناير بيري اقولها هواي الجو ما يكفي اسمى علت يا جزا اندوه الطبيبي عرفت منها واطي القاع والنار برد السعى مهوب صلوى اللي بي ضربتها في الراس بيمين ويسار وعقلتها بالصبر والله حاسيبي عليك يا وقت انحدث بيب بي ثم بقى ود على يمنا هي جاري علبي عزاه يا قلب على الوكت صبار من سله جات من اقرب قريبي عزاه يا قلب على الوكت صبار من سله جات من اقرب قريبي يا عليها في الصدر غبن وجهها وغدت من سله تغيق صويبي